قد علم كل أناس مشربهم شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين واذكروا من نعم الله عليكم لما كنتم في التيح ونالكم العطش الشديد فتلرع موسى إلى ربه وسأله أن يسقيكم فأمرناه أن يضرب بعصاه الحجر فلما ضربه تفجرت منه اثنة عشرة عينا بعدد قبائلكم وانبعث منها الماء وبينا لكل قبيله مكان شربها الخاص بها حتى لا يقع لزاع بينهم وقلنا لكم كلوا واشربوا من رزق الله الذي ساقه إليكم بغير جهد منكم ولا عمل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 قَالَ اتَسْتَبْدِلُونَ اللَّذِي هُوَ أَدْنَى بِاللّذِي هُوَ خَيْرِ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَهِ وَيَقْتُلُونَ النَبِيّينَ بِ غَيْرِ الْحَق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 وخضرها وقفائها بين هلالين عن قفاء يشبه الخيار لكنه اكبر وحبوبها وعدسها وبصلها طعاما فقال موسى مستنكرا طلبهم أن تستبدلوا الذي طلبتم وهو اقل وادنى بالمن والسلوى وهو خير واكرم وقد كان يأتيكم دون عناء وتعب انزلوا من هذه الأرض إلى أي بقعة فستجدون ما سألتم في حقوقها وأسواقها وباتباعهم لأهوائهم وإعراضهم متشغض عما اختاره الله لهم لازمهم الهوان والفقر والبؤس ورجعوا بغضب من الله لإعراضهم عن دينه وكفرهم بآياته وقتلهم أنبياءه ظلماً وعدواناً كل ذلك بسبب أنهم عصوا الله وكانوا يتجاوزون حدوده من فوائد الآيات كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها فيه شبه من اليهود وهو متوعد بعقوبة الله تعالى الاستهزاء بشرع الله تعالى وأمره من أخلاق اليهود التي استحقوا بها العقوبة الشديدة عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل وفي مقابل ذلك شد جهودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه كلما عظمت نعمة الله على العبد عظم ما يجب عليه من الشكر فإذا كفر بها كان كفرانه أشد جريمه وأبلغ عقوبه إن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله تعالى ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء أخي الكريم إياك والمعاصي فما ذاق الناس أمر من المعاصي ولا تجرعوا أشد من السيئات احذروها فإنها مضرة واعلم أن المعصية التي تقع بها فكانما هي قطعة من النار فإياك ثم اياك ثم اياك ونفسك التي بين جنبيك إن لم تشغلها بطاعه الله أشغلتك بمعصية الله فيا عباد الله توبوا إلى الله وأقبلوا على كتابه